أذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحقا لما لبثوا أبدا، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدا.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 يومنا اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا